بد قام جاوبوني لا تجاوب بصوتك بد قام جاوبوني اختى الاسلامه تصرخ له ما تنصروني لا تجاوب بصوتك بد قام جاوبوني اختى الاسلامه تصرخ له ما تنصروني لا تجاوب بصاتك بدقم جاوبوني خل حكم الشريعة حكم البنت قوني لا تجاوب بصاتك بدقم جاوبوني أصبح الأمر راجع لأوباما ويتوني لا تجاوب بصاتك بدقم جاوبوني اثبتوا على المبدأ واحذروا من ركوني لا تجاوب بصوتك بدك مجاوبوني شيك الشاصات بغزي بن سعود والسجوني لا تجاوب بصوتك بدك مجاوبوني يا بشار يا الخائف جدك حرب ينطوحوني لا تجاوب بصوتك بدك مجاوبوني يا بن سلمان يا الخايف جدك حرب ينطوح Johnny, لا تجاوب بصوتك بدك أم جاوبوني يا ريمي افتح مكة والعرب يا Johnny لا تجاوب بصوتك بدك أم جاوبوني كل ما جيت اجاهد عود أو لا تجاوب بصوتك بدك أم جاوبوني يا رجال العاقدة أنها وانصروني لا تجاوب صوتك بدي كم جاوبوني لا تجاوب صوتك بدي كم جاوبوني تكبير الله أكبر.